والحمد لله والصلاة الله على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن ولاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 لا يعتبروا يا أول الأبصار، ولو ل أن كتب الله عليهم الجلاء، لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك لأنهم شاكوا الله ورسوله. وَمَنْ يُشَآءَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّلِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذنِ اللَّهِ وَلِيُخْذِي الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَأْتُ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 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى, القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وَمَا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نآكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد للفقهاء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتون فضلاً من الله ورضوانا يبتون فضلاً من الله ورضوانا ويصون الله ورسوله.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 ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وَبَالَ أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسأهم أنفسهم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 له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم عشر كان عشر يلي بقول يلي يتبنادي كنجي يا عشر دي ان سعودي كنا صف سنه تفسير قوره جك ممكنه الحشر ده معنى انت بوكه كوما سوره العشر وهي كما لعظمتها لأول الحشر وصورة دي كنتم إياه سقالات ترسق الصورة دها قرآن كريم كهاء صورة الحشر حشر وصورة مدينية وحي قمتها الصورة دي سوى الدقيق كنت الرسول عليه الصلاة والسلام وكنوا المدينة المنوارة وعين كوفي كوفي شاينة ترسق هذا إنه دي وآياتها أربع وعشرون آية سورة الحشر آية هذا أفري اللغات آية سبب الجهة سورة الحشر سورة بني النظير نوالية سبنه عليه سلاة وسلام مركوكا جريمك المكرمة هنا حجر مدينة المنورة قد عربا وضلكناها يمنى ابنه غير الليلة الأوس والخزرد أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا ودن كلها لكن يهود بابل الدنيء سدحوا لا بنو غينغا يبنو نضير يبنو قريش سدح الله قلوا يهود أي أن ذلك أرب الدنيء المدينة المنورة يبون كثرة بيكوهين ويان العرب تودن كله ومن أصل المدنيين من أصل خوذي يمنيين كتير ايه نمان كان شاقا جران نمان كان صادر رسول الله غير مدينة أسال قوضنا اليمن يحي. ايه كوه اليهود عسكرا يانو ايه شاقا جران مك رسولكو مدينة تبع عليه صلاةه وسلام يولد نماتي سانته بلان ايه اهدي وقوشا ميهي بلان كووحوها نمان كي اعلو كتابه ايه يهود كتابه ايه ايه ايه ايه اول اسلام قصوكه هداد قريدي دي دان ليه القهر مايو دا یین لداگا لامن ما یو یین یان اوسینگا کووسن اورات انو گولا دا بگباری انان اللیلین کان اللضا وی دیبات ییمادن ادنلو اکسان ووتو کی باد دگنتھی او حدو امدگالی مان تمای دییتی مان heer dulin filar nabiga u yimid iyago nabadiin in ay leegay diiyadoodi doona ilaan ka wan sahaba marka nabiga allee salatu wassalam khulafa ar rashidin bawata isaabo abubakar iyo umar iyo usmaan iyo ali galliye ayuu wuxuu tagay banu nabiga marka nabiga iyo لكما ما طرفت خياب الغاسم بالي وحاله واحد نوطي من كأنت هذي ساريين هل كان هو فريسه وأنا تشنين؟ هدينا بيجي له فريشة لزوده ويرجيسه كرب الله بحث على شو خف فرصة صانح محمد ما أنت دار ديان ديان. ما أنت دربيا هوس فيا ما أنت وقعتين لكو جا هدينا نن كان ما أنت كفر حلا حلا حلا ما وحاله ديارية دعوي وشيلة يا نن دربك انتو حقيق الكاسة وفانتو لا ديسا يستاقو بقاحا كوب دا قمد حنابك باش ماركو كسي يا جلال وقد وحد دليل ان لو اثنى ماشا وقد انتو تنال دياري اي نقطاي جريمة واخيانة عمى قتل الرسول الله صلى الله عليه وسلم فسول خائن ماشي اللي قد له الصبع الرأس الدولة الموجودة حدا نصيح الله قد له دنبي اللي جلتكوه ويني ما دعتهم من دنبيه كبري أول بوهر أعيان قاله لكن المؤمرات يدلقى بلما ذي مركز للمكتين ماشا سيكو جبيا إياقين إقاف نوع أوقوحهم أيين متاستان ملك جبيل بايمد عليه السلام لن أعطل شوبانها عليه السلام و سلام أنقم فورا حتى ما شكك عقوين لكن عقوين باقوصة صعودة سيكتك ماشي إسمك عائل ما بقى خلفاء الراشدين نوار رعضي وليس بناهية مركان النمكي واللوي، أسلوب كرال اللوي، الله يري بالنكينه واجب يصير، أوريدنا من مدنيين نلا نتجنن ميسه، كل كواحد دورتن، إلا ترحيليه، هو دنكر لجره ره، كل في هو دنكر إن لجره ره أي دورتن، قال الله يري واحد وحلا واحد يعني جرب كقاع كو دنكرتن، كواحد علو، ودنكر أدمي، توني أبداً بقاعد تودك وجرتي وعينا البابل أيه أضرب الحديث عن لبعينا كلها أضرب الحديث عن ترايا أقل كيم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كلها أضرب الحديث عن البابل شيء أقل كيم ضرادات الله وانشفاء أقل من قرية كلها قرية اللي جرب عيوب مني كل كساس أقل ضردين أبا بيل يجي أجريت كتل أيالك أي حشري كرد بوا يقوين تلا كذنود خلق صارك مرلا بعض نسوي العمر أيها يري في الجزيرة العربية اللي بددينه واسك سهر مايان مايا أقوى هذه برهاي والله قطحري الجزيرة حشر سدحاتنا كي قيانو إيمان دونا صورة الحشر وباللافطري الرماك شاكي سواتنا أبدوا هذه الصورة و عن سورته كتب بالله اللَّهِ بسم الله كتب وينمجي في السجدة الله الرحمن نحاريس كيرو اونك ودا غارتن حاريسه الرحيم متقاره ان يدن حاريسه لِلَّهِ وحا غفاي او دليل دمانت ما في السماوات فحي نكون باللسان الحالي والمقار أما أعرفك كاعة الأيان أما مقارفة فصيدة إلى هذا يحمد لما أنت كو وما في الأرض لذلك لما أنت دوحا كسغا أقول أباء أي الله له وهو أباء العزيز ألا دوم ديشي دي كاذقون الحكيم ألا بدل وما ملو ونقسون هو أباء الذي ألوه axrige kun kan madir ballatirma maya curiye deggan oo aaliye haagajiye sheefe aan maal nagudaha ugu jiray u degnaayeen kulka kuma ahiyaa fikire bal iney gadday qoladaan muslimiinta arabta kuma ahiyaan fikiree inankaana dalge ka qayo oo iska في جارة إياكا أنتكوا أي يهود سنعادان إياكا أنتكوا أي في لا أعاد إياكا أنتكوا أي أحبا عرب طميشاكماهين كلما إياهون سيده يودن كأدقين أي آمنين وعي سلايا واحدين بخاجين كرمال إلا سيده النوغو ورمي سبحانه عز وجل أما سيده ملك جيرت أصوري هو وحد معبود حقه الذي الله أخرج بحيي الذين وحد كفروا حقه ديدي فمن نظير من أهل الكتاب كتاب ال في سقم اليهود من ديارهم اغلبود دي مدينه المنوره لماي بده جيرين كوريا يتقناين باللهك بيي مركه الله بخين لاول الحشر كل من يكيك وبك كل لودن عمر با كل مي وبخيه صدخنا مراقب سو كل من دون قيام دونا دورا كل كان هو أول الحشن. كل من لكل ميكي وغوري أي, أي يا ربي أقل الله ودي أهل استنكا ساري ما دننتم أيها المسلمون إذنك المسلمون تأم أيها الملايين أي يخرجوا إذنك برون نبير قريبا وإذنك بحيان وليس ما إذا الملايين تاسوى مسلمين تي سيحردك أنت وقدك إذنك أن من كودانك كردقنا أو كردسنا قال إنه بحيان إذنك ما إذا الملايين أما فننظر وحي ملايين أنهم منعاتهم وحتى فأياذ إليه حصونهم أقلت أداء الإستاذ يدربه الكوار الجيال يألبه بدأت كيّن أي وحي ملايين أيّن من الله أبك دفع و أهو أحو لهم الكرة أمولوان كنجر يقول النية لها سيقبل إذن الله ألا أيمد بن النظير من حيث مالبؤ قيمي أي لم يحتسبوا ملايين من حيث لم يحتسبوا قولا لن عرفت إلا الدقناية أي أصل يقيني قوانا وحيد كقادايا ولقد كما فكرين قال رسولك عليه السلام سأتذوضا كقوها يا مهاجرين كيمد مكة المكرمة يا كدر وحيد كدرمي قوانا وحيد كقادايا ولقد اسمائيا نورا قولك أسهر ربه يقينه لابتودي أرجعك أكتوره هو أنه اللي قل لي فيهي قولك أهو عيس الهيال حقا بصماء ذين كيماد يأفكه لأيه وحدين بمكرة وحن أرتينا يألا إذنكا كعقل بضن إذنكا كعلم بضن إذنكا كأهمت بضن إذنكا كسياسة بضن فاتهم الله إذا أبهو الحيو من حيث ملايين لم يحتصبوا ملايين dibaca dadii meshay kambe la waata tiyarad wa في waxa ay ba ku duuray fi qulubahum ma diirko de gudooda arruud argaq ah oo toakal soomidi iyo geeshinimadii waalla ka baday halkaas ay arga gaclaabtooda nagu oo arintu soo luuxday kullamo tay si ay gaamaha Marka ugu xariibantay waxa markii hore habdayal baa laysu yimid qoysas beer iyo geedo ismaayay guriyo foomo ka ama laga dhacay hore guriyaha ama darci gararka uu gooray xanay aya guriyhi qarisay gala ay kasoo dagaalamayaan ayaa markii ina la guray guriyhiina ايان ليجي جبيي مركدا من اياه اياه صلحي قاتي وقع ماهو ذاكو جبيي مركاس الهي رفا اعتبروا افرقاتا ياؤل الافسان عقلي وحيو صاحبه وحلقوا افرقاتا بني النظير اوه هذا ايه ايه تالكا ايه الدنيا ده هذا اللا ايني ينكا الين كريم وحل عسكذا ايا مهين بني النظيركم افرقاتا وحل عسكذا الله ايسا قانوحو البكاء كل كام مخلوق ولا عسكر ما تأكل إبراقات ووين يعيش مودنا هي عند النفط هذا مركب بنو نظيرة سين لا يعلى شيء دانتي باجيرتي سيد بني قريدة لا يعلى تنا دانتي بني قريدة وأنت برجو هي أبونا صوحة اللوكة اللهي ولا كردجي وعندنا هذا نكون يا فربوغل كل كاساوي إيجاشن قادا لجوراي تدور بقول بين مغذين وهي عروريه هو الان والله قدر كلها قوة نسنى اللغو ساميه قوة نعبه قوة حلقة مدلينه والله ترحيله وحلقة قاده خبك ايه ادوياه ايه قريه ايه باره دوشي نوعه قاده ومبادك لاله كلها سنة والبوحوره قاده قره دي سن وعادك قاده كتاقيمه ماله كلها سنة سبحانه ولو قار أدير ليالي لها لا لم أن كتب إلى إبن حكمي أن كتب الله إبن حكمي عليهم بنو النضر الجرأة الحريب إن نفثوا ذي بيجود لوبد باديه أو ذن كالجهرة حذانه ئبهره أم قدري والروح المحفوظ كأبوال لعذابهم في الدنيا أدويه كل عذاب لها كما فعل بنو قريلا سدى اللجوية ما يلقوي إلها لعذابهم إلا عذاب لها في الدنيا دل إيا قتل إيا قفا أيها اللبو سمعين لها كشانقات كانوا هل لقور إلاها وقال له العروري هوانا إلا كانوا هل ملك لها أيكو الكهراء إلا هو أقري بنو النظير فمدن فلقاخر قريدا إلا قور قور حر أيها بأقري لعذابهم في الدنيا الدنيا ذا قدهدا أيكو عذاب لها آخرا وكبعسا يهودا ولهم حيليه في الآخرة آخرة جودة أدوح يكون عليهم عذاب النار نار عذاب كيد آخرة كولي سبب خوامح آخر عذاب كيد الأول حكومي لذلك سبب كوه أول لأنهم يهود إن يشغل الله الله لنكن نغذن كلمة الشق ولا هذا جنا الشق كل كإله يرسل والضال يمرن يزيكو تليين لذلك سور جسد لنكن نغذن كل كفكر الله لنكن نغذن لذلك سور جسد لا الله يتمنى باني حقابك أيامتك درنباء ويال ذلك صابك هو عوي لأنهم يهون شاقوا إني خلافين الله إله بيدنك النغضين ورسوله صوبانيه بيدنك النغضين ومن ضدك يصاق الله إله بيدنك النغضة فإن الله إبنى شديد العقاب حقاب درنباء ويال ما قطعتم من لنا كل حقابي يبانيه كلهم تن إياك هنا أيضاتك نبار يواء الحبان ينلوه يقين لما كان سواه يقين لها اللقران كلها نمو فلسفة بلان بيها كلها قلت بيه اللقران يقين لها اللقران أيها إرادة ويدنك دين دين الإصلاحينا يتعشق ما دين بابا ما ينسجه سيدي نافو قال بلا يوم مرال مصر عمبال الليل إنكي تلا قول مدين باقل دين تماؤ قول يا حيكا دا دوميو Tiedän lukuttaa kallamu Wohamala woha harajaa Kolbaa gulad akataa Kolkaa gurida duminta Iyya geda guriida Iyya baira gubida Woha din hur yad din dambi Midmamo oogola Hujaykanan muslimin Tienewa annaadu gai geda Hainu gurey Gafbaan gallaay Aya di baatibid Iyya gheena dulla yleysa Onniyya dabaabin yleysa Yahud Muslimin kodi Tasviibin yhsuhakka alla taala إلا وحي ما قضعتم أيها المسلمون وحي أدقورتان أمين لينتين قادة أما قادة مرأة أما أي قادة مرأة أوضحة أما حاصلة أما مرألة لقى فائدة حداد قيسان أو أما ستركتموها قادة يدافتان قائمة إذا يدا قادة كتاجن على وصولها تجد ذكر كذا بإذن الله إلا حلبة ويدينه قولي أما قرأ أما قوي أمدعي لضرب إذا أبوي وفسعتي إلى محو إدمي أصر على سد دين توالي وين دين فساد في الأرضي كل محل لا قلادي وحال ولي قلادي وليخذل فصلي وأحز دين أي يهود أي اللقود لينا أي كت كي تلصنا لبعثنا صدنا سنة, سنة. سنة كشقينا أي إجر جذيل غبي جاري يا ما حس و جرحي بلعدي بلدك يبتكم كملة تجيها ينريه كاتك رسالة أرسلها إلى سائل اللي هو جو يو, يو الفاسقين إنه كون فاسقين تأدبت الليل يو أيه إلينك لا وإلا فشلنا ما أقلا كذننا لما أقل جو يو كرين لما دمو يو أروي يو أيه لي يا مسلم يقال الله لا شنقت كله بيرض حجه وكسي لا إيه تجعل ما هي أيوم باليشة بعينا يو صباحه حجه فيها إلهي ما أنك في السماء ولا يالجودهات كوسكان وما في الأرض ولا يالجودهات أنك كوسكان وإجل إيه الله أي فاية وحنو نم بيكه فاية بالإصان حال والمقالنا وكه فاية وهو إبى العزيز الله دمجه سكاردهو الحكيم مامور ونخش إيه مرتب دم هو أبا الذي أله أخرج بيئي الذين وح كفروك على وي بن نظير من علي كتابك مدى أيو كبيئي دياري دياره أقلاضي بسنة بيمك بدنه أيو أبا كبيئي لأول الحشري كل من لا كل ميو الله يشوف يو الله تي الجبيو شيء وهو رئي أبا حك سمي رسوله عليه سلامة تلاواتنا عمر باكو سمييه تصدح الله اكو سمين دونا حشر القيامه الاول الحشر كل من لكل ميته هو الرئيسي ايا لغاد ايي هذا الله كبيي ما دون انتم قدينكم المؤمنين تمائدان ملايين اي يخرجوا من الغرياه كبحيان نيمنكا ودون يو انا وحاي ملايين انهم يا مانعتهم وحا واديه ديباتو دنگريبايا اني تايه حصونهم أقلد من الله يباوين حق فاتهم الله اللوح أقيم من حيث ملايين لم يحتسبوا ملايين وقدفوا يباوحوا في, في قلوبهم لابي القوضة قده هذا الرحب أرقاك يخربون يقدمين أي قيوتهم أقلد هذا لأيديهم يعني يا القوضية وأيدي المؤمنين إن تعقرنا شيء قاموهودي أي أقلد هذا نيمن كان سنه اللبديي افاعتبروا قطع مراقات يا اولي الابصار يا اصحاب العقول من حقرون هساي وخان منكم كو دحاي من كو عبرقات او لغنين اغلالين جاي يا انتي امالي اغريو ان ين الله كا ديمكنري وحل ريت ما دنا عشان كو عبرقات لولا ان كت حدان حدا ويبحكم من عليهم بنظر كركودا الجلاء الخريب لقرر الجزيرة العربية لعذابهم إذا عذاب لها في الدنيا بك عذاب لها كما فعل بني قريدة سدكوا اللي تبرقوا يهي ولهم حليهم لما انطر في الآخرة آخرة قده هذا عذاب النار نار عذاب كيد بيك ليهي ذلك صلبك الله عذاب أيه الدون بابي له باب بيهي آخرة عذاب كيدا بيهي وعوي لأنه من يقى إن شاقوا لنك النوضان الله هو رسوله قال لي الرسول بيضان كان نغذانه إلا إثمياني رعانه كحرمان تيديدين في عالم بيني وكسور جيدا كل نغذان إذن إلى أكتث سبحانه عز وجل وحاقيمك لك أبقود يبوي إثميان رعي أيهم بوح لا أكتث نقيمك لإله وحبانيي أكتث قيمك ملي الدنكنا وحاويال فابين تعلب بيه آخرنا وحاويال حدام أفده وفي فرق ما له يهود يأياد الإمامي يوحي قال يكوري يوحك دنبا إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم ساعة وحي قال يا رسول ذلك اللغة والرومين والرعيوية حكم كانوا يأي الله إن آجلا أو عجلا ذلك سببك الدول اللغة بابي هذا داخل اللغة ضربة لأنهم إياه يشاقوا قار مري الله هو رسوله أي قار كمري الله الله ايتام اي كحرمي وايه خمين وايه نساعي وايه ومن روحا يشغلها الى حد ان كنغده فان الله يبوينه شديد العقاب حنودنت حنوزي الروح الله دارنت ايوه ما قضعتم أيها المسلمون وحيات قيسينه من لينة قاده أو تركتموها موها تجدي كتك قائمه يدا او كتاغن على وصولها تجد جريده كركده بإذن الله ألا إذن كي أيهاد كوكوشان خلناه الكتاجنتاي وليخزيه إله إني الدليه الفاسقين إنتي الدين تكبحضي إلي رسول بانسيو وما فعل الله على رسوله ممن كيبانو نظير ما البلان كل لقاه قل كما البلان لقاه للمسلمين تواعي نفته وشاكتاي سدي غنيمتي إلا غيبية ما مرك ماشى أنا وركي دونته مرك الله رده قال لما يقال حوله الله جاهل إني ما أحب بدن لي خنيمو فقال عدولا أقوه يقهر قال الذي لوجع أدخله وحيل الله جهل خنيمال لا يرى سير النصرة تنافل كسر مرنى الله يا وعلموا أن ما خنيمتم من شيء فأنا لله خممسه وللرسول ولين قربه ولثامه والمساكين سن مال بالله دجاليا علي الرسول قد الله شجاع له afar tamelad arfi min ganimi takhi galad jabi yot galama le min kifili ya luka hal ja al amma gal kadihin law masafoin law al لابا ما إذا حنفل ماها كاجد لهما رعي خب لهما قادلين إيجين ألا نقلي وقدف في قلوبهم الرحبة أي أصوه مرتج لمنك ألا بلنبلي وهو الذي أخرج الذين كفروا ألا بحي كلها قول إيقوية إذا لمنك لهم قولي ناشي مجره إذا المالكوذي غنيما معها فئبا ليلا فئ كلمة فئ خاص قلبتك فئبا ليلا مركة واقفة بريو، ويقول رحضة باريكا صباحة خاصة قلب... قلبت بو اهدى مركة اي قل رحضة بانكي قلبت صباحة صباحة بو اهدى خاصة ايوها تضمرا صحقي صباحة بو اهدى خاصة اصافة فأي فوقه وصول نخضيه قول كمالكان فى مجيسى الليلة فى محالة او قبل الدنيا دو ساودانتا كمي قاقوا هو اوجهة العمل اما جورناتوه من شقه حضاق اللي سيما هو كلك الدنيا دي انو انتو كتمة عيام موضن الهي الدنيا دي لها وعظم لي ايه الرعي ايه عابدي عيام موضن انو الدنيا دي كنت فاعه اما الهي الدنيا دي لها وحيباني وما احق اديس الركب عسد هو ايا او رقبه سنجيرني ويسكايتن عليهم لكن مال في مال في ما لينكيرك صوب حسيدة سوكله أو نمنك إلا إسقاط دعيوه وإيش مالوحو النقضي حول المستحقي لها كم أغنا أوق عندي سكوس النقضي إيش حاجب يسيدني محمد هذا ما مجري وصدق الله في قوله قل من عرّم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمن كل هي للذين آمنوا أنت إلههم ما يسبه الدنيا إسكال إيجار جرة العمل يطعك كل كألا عبودين هدي لا يريد نعيم ولا كتوسا أنا رزقي وداية الدنيا قد جدوار رزقي وما خلقت الجن ولا سيلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزق كل هذا يسراه عن قالوا الحكيمة قالت أنا ما أقول كل كماله ما صور نغذينه إذا المال كيس إذا اللي وحيه لي أنا عندك علي يا أخوي يا سفر يديه قد على ما بيجادنا كل عمره سبب توامعي وأولي المسلمين تدبات دودي يا فقردي يا عيلتي يا سعوطدي أقومه وعوام دم بائس رأوسكن وعصر سقف كل كهدا في أصحاب الرسول الله مال كان بيننا ضير كهم كل جاب على الى وحوير وما حنقضى أفرأ الله إبقوا سواليجي على الرسول الرسول كيسكر كيسا أكسواليجي منهم بنو بنوا النظير وكسواليجي مسلمين فما أوجبتم ما إذا انتكدقين دك عليهم من فولين فولين مالك من خيل فارضقوا ما إذا انفولين ولا الركابين قيلنا وما إذا انفولين هو واحد جهدية وأذنكوا إذا انكتبوا مالكة مالك مسافه ما إذا انمرين وما إذا انعوالحين وما صفر تقالوا ما إذا قالوا ولكن الله إيبا ويلة أي يصلتوا دراء فسوله فسوشي سوحو كدراء على من روح كركئ يشاء دونه والله إيبا ويلة على كل شيء وعلى هرك كل كركئ قدير الله هو ذوه ما أفعل الله كسل الله قيب ناري ما أفعل الله إلى مالك صنقى على رسوله فسوله كركسه كصنقى من أهل القرى يهود من مدينة كوالأكسن وقصوا النقي فلله حبال مالك وقدم بأيه وللرسول صبنا هاله ولذي القربة قرابة الرسولك هاله واليتامة أغونت هاله والمساكين دنليد السبولك أعيرت أهاله وابني السبيل جد كددك هايه سعو طلال المسلمين بأن من الله أنت ضعفاء يا الأروريه أنت سمارك الله بي بينا يا أما قرابة الرسول وحاجوجتي حجالي تعوذ يدين سمارك العصبي وحين النبي قد يفرع أيه أما لوجتي حجلينا أيه قرابة عند غداين قرابة وكبر صي هاي كلك أنت يدين تللي دتاي هذاي أقبل جودك ديفي يا غورن كلك الدين يإيمان أود الله هنا قد عيني مو <متحدث> النبي قد كويل علىنا يا هذا النبي قينا إيهو أبا القدب ياسين هالجزاء والإحسان إلا الإحسان قولك حولها أقول الله إيهو حالك سيناء ايه حالك وبيتو وحي قالت أهلاك أهلاك إيهددك الله ايه. وقعي بنا السبب هو معاي يكون إنوصا أهان مالك يولا بين الأغنية تناديا اللحظة قول منكم إذنكم قولك مالك إنت الله ذان إيهو ذاقان وقعي in jilliatan wa inu gaaro kuwa sawuhi ga edagaalaan lahayn iyaguba muslimiinta ay ka mid yihiin gabaatay guudna wa kuwa ay ila daqaleeyana waahi marka saalka lagu xulay marka saal lagu dajinay dibka saal lagu mosaaya maxaa kolka hadiidida wax loo in tixki kale eeladna wax laga nabiga haduu abu dujana إيا سهل ابن حنيف وأنصار كاميدا أي النبي لأويمن وعلى علام إنذ هاي ألكتهاي وحسك أيهن فأوشاقا أبوكسي قال تعالى وما أتاكم الرسول سبلع وحذي سيائدين كارتو واما مالك أبنون ربين أما أي شيء أم إن الله يبوين شديد العقاب اللعن جنتي سواء هاي وما أفعل الله إلى وحسو أليهي على رسوله رسوله كركيسا وكسه علي ومنهم يهود كسه علي فما لو جبتم أيها المسلمون ما إذا انت قدقين علي كركيسا من خير فردوا ما إذا انت قدقين قلوا فلما الله مضح ولا الرتاب قالوا الله مفهول ولكن الله يبويني أيها يصليتوا درا رسوله رسوشيسا على من مندد كركو ويشاهدون والله يبويني على كل شيء وعلى كله كركي قديرون يبقى هو وذول ما أفعل الله إله وصوه عليه على رسوله فصوله كاركس كسو عليه من أهل الغرى تولين كان مدينكو ورسا وكسو عليه وحلوف وفا قلناه لو أهله ماها فلله يبقى له قل كعا قيمته يبسه اللياله يا قيمته يبوح اللياله يا مصالح المسلمين العامة جدتك مساجدك إسبط الله أيا اللوغوس أيا عيس أيا اللوغود أيا أنت تقول يا مسلم كل هاي أيا اللوغوا فنان أما أول الرسول قيل رسول خسال في حال حياتي حلبواها بشربوها روك قاضي جي صنده حرير كان فا كل خسدا سال مركون ولا ما أنت أنا قايت يوم ما أنت أنا قايت رسولك المسالح العام أيا اللوغصمين أما قرابي يا عون يا, يا, يا, يا, يا مساكين يا نسبيل كي أفتران يجيبها جوعا فلله هي باله وللرسول باله وليد الغربة قرابا والله سمع فلله وللرسول والله جاوي الرسول هي رسول يا قراب يا عون يا مساكين نسبيل لحد سال الله سمايا سال الله قيبنا يا مالك مال كفاء اليراء أكسو النقطة قالها تقال أن الوحله وليد الغربة قرابا نرجع وصاحبة يا الله <سؤال> سينة يا يقول إنه حماية أو بني مطالب <سؤال> أو بني هاشم لفظاته أو قرابه اللي <سؤال> يراده أو إكجوه يا الله <سؤال> سينة يا وليه تأمى أغانتي مسلمين تبعها أبي القدرين تبعها إن كفاهيه يسمى الأسينة يا والمساكين الدليد سعوالك وحلا يا الله سينة يا وابني السبيل كوجد كي يسعوته يا الله سينة يا كلا يكون ماله سنقوم تولا تندور يا جا إن الأغنياء خنا يعلحو منكم ينكمل وما وحي أتاكم الرسول حصولكم ينسيف خذوه قاتا ومن نعكم عن وحيد إن كربانا أنا عود ملك سبؤنا ذي يغايكي إن يدوي وحيد ينسيقاتا إن يدمي وحيد إن كربا كارا أنا فانتهوك هارا واتقو الله إلاك عبصدا إن الله إباوينه سديد العقاة الله عانو جنتو عانو جيو فاتك عاسيه ودرن يحيو للفقراء يأخذ إياه الله يدمرك داتك مودنها عيال لشيقها كلها دي وحبتن محتاجين تيقومون المهاجرين وذنكوذي يكيمن وغردي مككتكتي أما ميرك ركتكتي الذين مهاجرين أخرجوا البحير من دياره أقل ذندي والجسود البحير وأمواله حول هؤذين والجراهاي يبتغون يجور ربا فضلندق من الله بكر ربا فزخوا بني آدم حتى يغبوا يجور ينور ورخضوا أن إلى هذين المدينة وارخبا يقول الجهود والجدال كودا ماشي عادياً غرّح لسارك وينصرون وحيوّلهم الله يبويه أنتي في ذناعي والرسوله أي أن تجيهن أولائك قوة أم يجا أي أصدقون في إيمانهم إيمان كودا رُكُشَج مطينا ترجع لله سيدَقنه محرجين باشكال أنصار مواطنه والذين دتك تبوء داره تارتي بمدينة عسكونا يدقي والإيمانة أقاذي من قبلهم إنتي المهاجرين بأوتهم وردي خرى الله قدري أي دينة قارسية يحبونه حاجة عليهم من روح بيجعليهم حاجره وحاجره إليهم إياك أي يجعليهم ولا يجدونه للميان في صدورهم إياك الله بيالكوضة حاجة تنكه للميان مما كي عكعونيه وطولة سيئي وهذه الدولة المالكيسي لو قيب ييداتكي فقراءها هذا يراتي وحبا نيحوم مجالين حين نيحومها قشا ويوثرون ويبدو رأيان على أنفسهم نفتو ذلك كدورة إذا رأي آخر درجة إقارتي إن كأنساري اللبضو مرقبا ومثل المهاجرين حتى أضغط اللبض حاس المثقفر إذا دم الكيب لما تنه قرسوا الى هذا الحق بيبقارين كلها هو يؤثروا انصاروا دور ايان على انفسهم نفتوا ذكروا ذلك الدور ايان ولو كان هذا النفض بهم ايقا حساسة باهي في بعض الغزوة ايه واحد الورين ايه انتظبغنوا كلها وعمي كلها سادتكي لاوعمين ميلاي الشقوق اي ايه ايقا اي اي اي نفتا ايقاد غاضي ساحوكي برح الله كيني inkii lugoob billaabay oo yirka saayaga daranftee ka socotay in kiina yigimid kale fadalo markay marayso oo unni walbale yahay oo ka saayaga daran oo na ya akhii todoob u hootil maamay kiki koba oo si hewal bay ka daran khulqasay kiin kobaad lugo soo noodo bari qillo kenay isagoo كل كذا سيهثارذا و اوبا اي هي اما اوبا ذا سيه أو 30 جيراي ولو كان هباته فيميغا خساسه نيباتو ومن روحه دوك لا دوراي شو على نفسي نفسي تقول بخل لماذا دوري لا باوري هم قوه المفلحون المفلح واللباني هذين مهاجرين تاباني أنصارنا تاباني انت خدم بجوا kol galabamelo melme shan tay nella sura tauba tay ayyamu'minin sallagu darajooda lugu tilmama kol ka sadah qaybood bay noqda darajadu kol wad muhajirin bale darajadu lavad na salvar darajadu sadah duuxi wadadooda maral kol ka inad botodoodi murtaw kol yiri subhana kol ladina akhyarta ja'u min baddahum يقولونه حيائيه وطبيبه حيائيه ربنا يا ربنا أنك ربكنا اغفر لنا النوضة والإخواننا ولا رح نوضة الذين ولا لها صفقونا نقا حرمري بالإيمان إيمان نقا حرمري أو ولا تجعل إباو حيال في قلوبنا أنك اللبتنة قده هذا غلل ورقمار أن للذين أورحونا هاي ما منو حقرمي ربنا يا ربنا أنك ربكنا إنك هذه كليته أيها الرؤوف خبيت ريد بدنه أو أنت كرمي زكورة عليك أو تريد بدن حملا دون هي حملا أخير الله بده وغطرتها حامون على النحرس بدن أنت كرمي زكورة عليك أيها الرب يوتيه للفقراء تدعي علاها أيها الساقط خص المهاجرين المهاجريء هاجري كتجي ودم كود على درتي وغت الذين مهاجرون اخرجوا للبيخيه من ديارهم اقللوا ديار للبيخيه قاموا وائلهم حوله دينوا واللغبع شيء يبتغون تخون الى قول فضلا غير من الله اي قوينه كد البايه ورضوانا الى الرجال الذين في ويد البايه وينصرونا وحيوا هي الله اي قوينه يا رسوله وحيوا غرغارايا اولئك قوه هم يغا هيا صادقون قوارهم <كوارنسي> ساقايا والذين تبوؤوا دار دارتهم الدينة الدقي والإيمانة أقادي من قبلهم مهاجرين كور يعبون وعيد أيهم من هاجر الذين يهاجر إليهم إياك ولا يجدون محلا في صدورهم لا قده هذا حاجة حسد لغاتي النع مما في أي حسد أطول سيئي مهاجرين ويصرون واضي دورا على أنفسهم نفتض من تلك الدوران حيث المهاجرين ولو كان آضبهم لك خصاصة رفاته ومن روح يوقع دور سوحا نفسه نفسي سبخه لماذا ذلك دوره أولئك كوى هم يقال المفلحون كوى الليبانين والذين دادك جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والانساء تتكذبك يميد يقولون وحاء ربنا يا ربنا أنك يغفر لنا تنبيك أنك ولي ولإخواننا ولا رأى أنه تنبيك الذين ولا رأى صفقون أنه قهرية بالإيمان مهاجرين ينسى إلى أول مؤمن إلى أبي البشر آدم لك قال إحب مؤمن وأنه قهرية أنه تنبيك سضاف ولا تجعل أنه هير في قلوبنا لا تنزل قده هذا غلا على الحمو أن للذين أنه على الحم آمنوا حقرهم أي أنه حمائس الله وقف مسلمة حميثي لابتنى ذاها قلي حبنا يا ربنا انا قال ربنا انك هذي راوف حب اطره اطره اطره انا ترهي اللي نفعل وحينو كل قاني غزبته كل قاني بنونه دير لقود دولا ايه, ايه ايه نمان منافقين اوتاقال وشانا وقالا دي ماشا جوكتايا كان أصل بلى سوينا سوى يدال شن تاني باسرع عليه كانوا نذروا عرنتو كوأداك تا إذا ما دي أبكرت الجي هى في كرا يالوت هى وعلى يريده قيست حدنوا النهيدات ك المنافقين تهاي دقنا إذا كان دل الجينة الله إذا بحينا وإذا لا بحينا حضي عرنتو دجالنا غوتنا وإذا لا دجال قلينا وإذا كديبات دينا قفلوا كيالينا نمر لا رسول ولا غيرك كي يعري ماينه خفوا لنا بس أتقال هاي مولينا كليين أننا قايدين قرب تاعاً سد أنا يؤدي شيئاً المنافقين تي أي يهود بني نظيرتك وهم هاي شكل وهاي كوي مولن أنتي مارك قايدنا نعطينا وهاي كوت على المال كل كاي لجويه أي كل نفته كنا أقدر راي أي هذا بعد اللي هو يغنى شيء ذانك، بشرك أنتي دنديك، وما عن أيه، كل كور نحن نجنا، هو يعني بيؤمنك. أما قرش بهذا كور كل هذا كل كا قال مرك خورنا، ويسود مرك دم بنا واحد ما ترتو، سبب ترى إذا ما ليه واحد جودة أي منا، ما رأيك بعيرك كسر دقيز، ترى الباعنة لم إذا قل قال نو والبو قد قال اين قنيسه قال تعال <تصفيق> الى وحي اذا لم ترى رسول بو دوري الى الذين وه نفقوا ورك قالوا بي يقولون اليه لاخوانهم ولا له يهود بنو النضيره الذين ورارا كفروا قالوا من اهل الكتاب يهود كمن وحي يراهدن قول ارنا يا لين خرجتم هذي لين خبي اي المدينه لنخرجنا وضعنا معكم إذ إن كانوا في لجنة ولا نطيعه فلا يعلم من فيكم في خد لقكم إذ إنكم إن يحمي هنا أحدا غفر لكم مغنا ملا أبدا ولا جدي الله وإن قوتهم حديث الله لله تعالى لنا لانصرناكم وإذن في لنا إلى وح سبحانه وركا والله أبوين يشهدوا القراء إنهم منافقين إِلَّا كادبون بال يالين لا أخرج حدياً النظير بخية لا يخرج منافين بخماان معهم يكيد ولاغوت حدي النبير كمانا لا يينصرونهم أحي للماان لَا يَنْصُرُونَهُمْ صهم حبييب أحيان لا يول الججكود إلا و aladbar dawarka summa kaga dal la yumsarun lo gar gari may la ant midinka mu'mininta ay ashadu darar fahbatan absi fi sudurihim munafiqin tallabta idinka waxa uga darantiin minallahi ay baway sababtu wa ila subhanahu azawajalla azza wa jalla iqab kishi waxa laga yaabo ama u iqab okhra u raado oo mashraba wax وآخرة لكن إذنك مؤمنين تأيقابكم ندوكم يا الله حتى داموك جبي ليسا إذن منافقين تألك مبقاء إذنك إذنك بقاء إذنك إذنك إذن بقاء يا سيدا سيئنوا وفكرين بالله ماذا أي يهود أقل لأنتم إذنك مؤمنين تأيي أشد درم خابة بغضين في شدورهم منافقين تألك تا من الله أبوين إقابه إقابك أبواء في الآخرة وإقابكم في الدنيا واهل الفوق ساعد قلبك في بالك وكاديسن كل كايدينك ايدينك بقاني لك ما بقى ذلك صابك وعو مقفل لك البقي ويه عقابه الدنيا عقاب اخره الى هو قدر الملك ذلك سببك وعو لأنهم يئ بهم الى القوم تديه ان لا يفقد لا يفقد فما لا يقاتلونكم الى ذلك الايمان مؤمنين اليهود كما قالوا أقول قاسي كون للبابين أيه بينو للدير مركز الغر أيه قريدة قينو قاسم ماذا سبحان قا صباح اللعين أيه قريدة ولا جبر قين أيه قينو قاسم ماذا لا يقاتلونكم إن للدجال الله مايا جميعا يضع روسا إلا في قرآن تجمع محسنة ترجي اللجوء رجيه أيه باء للدير رايا وحانا وحيد كقالي مايا أو من وراء الجدار تربي قلاسي إلى ركض ليحتران معان سببك هو عوي باسهم قالك هذا بينهم بحدود يا القاله ايديك يهود مكبرن يا شديدن درن تعصبهم من قالك هذا كره وحد امال جميعا اضروسا اسكوته اسكو, اسكو دينا اسكو مبدا وقلوبهم لا بيالكو الا شتا مثل ما تكزن ذلك سببك وحاوي انهم يهود ان قوم يهيم ان لا ياكلون واحقرون منافقين وعمقران يهودنا وعمقين قران حدا يمحقرتان يهوين واحدك أبوري فسنك وصدري بنت وصدتي يهوين لاهاياني رائي لاهايان وعبقر المايا ألم ترى موادى دوري إلى الذين منافقين تنافقوا أركا قالوا بي إن يقولون ليهن سوارك ما يشب لإخوانهم ولا له في الكفر أغو ولا لا إن وابد قالوا إخوضا الذين ولا لها سفروا حقا ديروا من هذه الكتاب يهود كمدابلون نمير ايهو عيو ليهين ايهو داران ايه لينو خيشتم هذه الليهين بحيو لنا خرجنا وابعنا معكم اذنك لجري دينا ولا نطوع تليه لمين فيكم اذنك حالة دينا أحدا قف أبدا الله وإن قوتلتم حدي الليهين لتقالما لنا سرنكم والله إباوين إنهم ان الا كاذبون بالوليه الا لينخرج حد يهود لبيئ لا يخرجون منافقين بحمايه معهم على اليوم فاعما يا ولين قوتل لا ينصرونهم او غرغاري مايان ولا انصرهم إن حديبا سوكرقالن ايولونا فما بوحي جيدت الد بارد بركه لا ينصروا حديبا لو ماي رام تميدينك أيها الشهداء فهربت أرضي في صدورهم لا يأكلن من الله إباوينا ذلك صدقواها ويدعوا أنهم يجا إن القوم تديه أن لا يفقهوا وحذقرن لا يقاتلونكم إن لذالك الله مما ينجي معا إياك إلا في القرآن إجمعوا ينبا إذا ضير رأي معسنة لا أودد دا الجارة باتون يرجعوا وراء أمي وراء إنه إذن قصد أحطوران ماهانه أحطوران أقال المواجهات وكفال كفالة إذن كو إيمان مايان إذن أسهل لنتي وكلا لنتي بأسهم دقال الكوضة أي بينهم بحوال كدقال لنسيين بشديد وحوال بكدرا تحسبهم محضوم علي جميعا تضرورسا وقلوبهم الله بيالكوضة شتى مدكرة تقسموه ذلك صبك وحوال لأنهم إذن يبيني قوم لا يعقلون وحقران examples الذين من قبله سداسى حريج أراد أبل من وحي الواحص ترى معنى يشتري وائل ودخل كي بدر أخرج له بادي كل كائن قالا بأن بلن بين عسسيا طبعتن أيام وحسترين قط بعدي ليه examples الذين خويفا لمدهم من قبلهم يجاكور كوريي قريبا كور دوي وكل جود خيانة يبدر وإشكس النعيين باني ييسوس رقان واكس النعيين إنا إسكارب النعيين وايكس النعيين قولك قال القول الملك أحدنا الملك أماننا الملك قولك أما المنافق حالنغض أما المشرك حالنغض أما اليهود حالنغض همها واكس منيهين كمثال الذين كيبوا إلى مدين من قبلهم إياه كوريين قريبا دوان لقودة دمية وبالأمرهم بذر بلقوا الله يقراش أمر قادة باسكي سبعة دميا ولهم آخر واحد كل حذاب أو قولا دم ببر. مارك لما قراش. جري. أو على قليم اللحمية كما طال الشيطان أي إلا مديهم أو قادة بلار مرك الوجود قال لهم أي الشيطان بلج جري قرش حذاب الخيسة كوجري وحوسوا كأي باديها سنمن دجنا والقرش على هاي بقر قادة بيشخص وصوراي أخذ خد من العدو وإيه الله لهم الشيطان وأعمالهم وقال الله غالبا لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترأت الزياتة نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم أملك قبت ليس قيمة محاكموا عن إني أرى ما لا ترون ملايك تيبوا هاركي إني أخاف الله والله أشهد العقاب تي ألوي تي كل عذيب بنو نظيره منافقين تي قد كود كأدوي أيي كل شيء جب يجئنه هو رباع كما قال الشهيدا شهيدا نجولت الميعي إتقال جرتوا شهيدا نجيري للإنسان قد إكفروا قالوا فلما جرتوا كفر الإنسان كقالوا بي قال الشهيدا هو يري إني أنا قد بريء أيام من كذي كأي إني يعني أخاف الله أن لا نبقى يالي رب العالمين أنك ربنا فكانوا يحون عاقبتهم سيداني يكو جاليا غير يبدن بيت ولا إني أنهم في النار يكو سجندا خالدين يروكو واردنا لبودي فيها النار الجديدة وذلك صدى أي جزاو الله لمي أنت دومي كفص ما إذا أبلجت كذي واق ماكاسس جال اللواني التربية الإلهية ومؤيرة عظيمة تتكم من أنت من يكو تلا جال ما أنت ناديو وكاغال لبسا كنقيم البدن إن أيضا فيسو حوش مال انت الله وقم الله ما انت ايطال إذن الدنيا إن اللغو ختل من آخران لضيعين ماسكع ليمان كاللغو ما لانت قيامه أيها ربي المسلمين تكوانيي كلكم منافقين إيه يهود قادة بيقى قال تعالى إلا وحي لأيوها الذين دفت آمنوا حقا رميه فتقول الله إلهي ذن أبورتيك عبسذا والتنذر نفسهم نفو البحاء هكتو ما قدمت وحيوهر مريسي لغد المال تقيامه من الإيمان وصالح الأعمال فتقول الله إلهي دين أبورتيكا عبسذا وحادنا وقاتان إن الله يبوين خبير حبغالبو يهي مما وحاد تعملون سميسان ولا تكونوا آنين حدابني من انتكين كالذين منافقين يليهون من الصلة إلهي أبو رتي إلا بي وإن يفهمي أيرعا عم الصالح قديما وعصلا لسداي ابن سلك جازي فانصهم وعه المانسي أنفسهم نفيا الخذيب وابه المانسي هؤلاء كقوة من يجا الفاسقون كوف الله لا يستوي جن معها قول قلما آياتين كذو أصحاب النك نردك أقوله ذهرين كشه كينا يا واسع أبو الجنة قلنا عندم بمسيرنا إشكو مسيري ماهل ما معجزة واسع أبو الجنة جنة ذات كده هم يجا الفائزو كوا ونادئي كي كل يبانيو لو أنزلنا ما ركز رب القرآن كتلمامه في مذيسة يا عباد مذيسة يا إنا لحن ملكين لكن وحش رقيا أَنْ لَوْ جُبَّتْ لَجَلِّي إيمان يجنا مذنا كفى رئيسا ماي قال تعالى خبوع لو انزلنا حدا نتجينه هذا القرآن قرآن كان قيمي جدا ما كان بشر كارق هذا كده على جبل بورك كده حدا نكده جنو لا رأيت وحده كده هو جبل خاشعا يهيم اذا لو هو جنايا متصديعا للجلا دل عيا حول عيا من خشية الله قالك عبس شديد الراد قطن كذا المثال مهما يالك تغرب هو عنوسه مني بالناس دتك لا اله تكمنون طولا يتفكروا انكوت ملاقاتا هو المعبود حقا الذي يبول الذي الله هو لا اله كرمت له عبده جري هو في سرما حالم الغي وحقرص عليا قون وشهاده وحم قنايا اللهم يا هو ذا الرحمه يا حريص باللارن وذكرته كو ذا غارته الا المعريس الرحيم ميد غرهانك اكو كوبن ترمي سرعه الا هو ذا الله معبود اقوى الذي الله موسجر لا اله احد قرلو ابوذ إلا هو ايشا ما هانه حل الملك الا الدولي وبقره ادوني يا اخره يا اون اذا القدس اللهفا أو طاهرا أو عامل أول السلام إله سنو للنبي نبيت جلي إنتو غفر النبي جليه المؤمن إله أورمايا النبي ياجيز بالمعجزة أي أورمايا ووعلا وشاجي أي أورمايا المهيمن الله إلى ليادوميزة ومن هناك قرصنيو العزيز الله دومدسي كاد يقول الجبار الله حكباً وأدمي سك حكب المتكبر أم إدلك الله كسر يو سبحان الله قبل أن بدنا آب عم وحي أي ربك وفياي أي يشرك لولا جنايا هو آب الله عبد حقو الخالق خالق أم إدلك الله حابوري الباري الله حابورده بالله المصور الله أحد بسوي الجان قوي له كان يبالا على الصماء مقع يالبولا إياهي الحسن هو ناكبدا سغاليا سغاشنا كوانا شيناء كمدهين يسبح تسبح دي سورة دايكو باللاباتي أي أي قدماتي يسبح وحاء له فايا وقال لي إلا أنتي عضينا إياه له يبكيلي ما أونكا في السماوات كريال القدود كسوغا وما في الأرض إلليه القدود أونكا كسوغا إذا والارض ما في السماوات والارض بل جدار وح كوسا وهو ابك ليج ايالعزيز الله كاذب امك العاقب ما مل وناسا ومرت بدنه ثم الشيطان ثم طال الذين كوي بيلمته من قبلهم يا كوريا قريبا كورنوال يقول لهم رب على امرهم امرك ورباس كيسا اولهم له عذاب, عذاب أليم قليم الحبية كما فلي الشيطان أي لم يجيه إذ قال مرك الشيطان هو يري للإنسان أكفر قاله فلما كفر هذين كي قالوا بي وقال الشيطان يري إني أنيك بريء أي أن منك هذا كاعي إنت اللي ميساسك سمي إني أنيك أخاف الله أن لنك عرشا فب العالمين ويناء ربها فكان هو حنوضي حقبتهما قريب دم والد انهما شهدا يكوك بايه في السنه مرغده غسق نادن خالدين يغاكو رايه في ان مر تغده وذلك صف اجزوا من تلم فلوي اضاء الخضه يا Absala الذين ذكر امنوا حقر ما يلو لتقول لك وتقول الله إلى كعب سلا إن الله يبويني خبير حضر الله الحوية بما وحاد تعملون حني سما سماوينيسان فيجازيكم عليه وإذن كابه المريني ولا تكونوها أهانين كالذين كوي وكال نسوا الله إباح المامي وفأنصاهم وإباح المنسي أنفسهم نففيها الكودة ووحيهما صالحا يعمل صوبا أي المدنى نفترض أخر مرينين أولئك هم يجع ألف عيسو خو الدين تكبد عيو لا يستوي مسنا أصحابنا نردت النار كذية وأصحاب الجنة جنة تكذ مسنا أصحاب الجنة جنة تكذ لهم يجع ألف عيسو خو اللي باني أحما إليه كتب بادي ونرد ما تيجع أنت كودريو لو جاب انزلنا عند جنو هذا القرآن قران كان كنا على جبل وقك على نقود جنو ارايتو بوركي لوودجي وادر كيله اي دو دن دن على صلاهتي ايدي جهدي وقوتي حد انا خاشعا بسور بوركي هوغني ايادر كيله هايدو متصدعا تندم بالمايه من غشيتي الله لك ابسدي دراد قتلته الامثال مهما عيالك ما بريبوها وحنوسماينه الناس يدك لعلهم منان تولين يتفكروا وان الله سيغاي كو افرا قوتانو مسكحو هو من ابو الحق الله الذي الله اوصى لا اله كراحه لو عابو دا هو اشغ ما هنا عالم الغي وحقرسن ليقان يا وشهد اسكسو يقا هو بر بالله رنوفتن ممكن ودا غارت اي بل الروحين لما ضف له هو من العقب الذي الله يبود الذي الله أصلا لا إله أحد قبله بتجلي إلا هو إسمه مهان الملك اللبقرة القدس وفنو عبلا السلام الليل فنبت جلي المؤمن أرحم يرزوشة المهيمن إلى لي أدميز العزيز كاذب أمكية الجبار أقبلا المتكبر أوم إلى سبحان الله خبِح ما أما وحي أي ألا كوفن ياي أي يشركوا قال بل وذاجنا ياي هو أب الله معذور حق الخالق إلى دنيزا يا أمك وأمرو الباري عليه بالله يبورد لورين اسمه ضيول المصور إلى شيلاركوا حب كيسة وجانجوي يصورون له أب أرسمه مغعيا البوليه الحسنه هناك بدن او وخ مغعيو هناك بدن لو نسغ اهي مال عاجر مغعيا الكيسو يسغي وهو البكر هنا ديكوتو صنايه وكاسيتو في عينيه ايي مغعيا الكيسو في عينيه يسبح وحاففه له لله له تسبيد زلا ماء في السماء يرالغول غودو كسودن والارض غوليال كسودن غودو أيها إبا عوية مالي الحال والقال وقلت تصميح وهو إبا كريبي أيها العزيز أن لك هذا أنقص الحكيم مامل و...